سلام الله مسلسل مباشره مصر ع سيدنا محمد راتب ا ل ن ا ل س ي وسلم على سيدنا محمد راتب النابلسي و ا ل م على سيدنا محمد راتب النابلسي وسلم على سيدنا محمد ا ت ب النابلسي و ع ل ي ن ا محمد راتب النابلسي و ا ل ى س ي ن ا محمد راتب النابلسي وعلى سيدنا محمد ر ا ت النابلسي وعلى سيدنا م ل م د راتب النابلسي وعلى سيدنا ل ح م د راتب ا ل ا ب ي وعلى سيدنا محمد راتب ا ل ن ا ل س ي وعلى سيدنا محمد راتب النابلسي وعلى س ي ر ن ا م ح م ج ا د ل ة أ و ا ل م ج ا د ل ة قال هي م د ن ي ة احدى وعشرون ا ي ة في المدني والمكي واثنتان في عدد الباقي أعوذ بالله السلام الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم فاتسمع الله قولة التي تجادل زوجها عليكم قولة بسم ق ا ل ا ل إ م ا م الناصر لدين الله عليه السلام في برهانه هي خوله ابن ا ل ث ع ل ب ة وزوجها أ و س بن الصامت وآها وهي ص ل ي وكان ت حسنة الجسم وكان بالرجل لمم فلما سلمت ر و ا د ه ا ف أ ب ت فغضب وكان به خ ف ة فظهر منها ف أ ت ت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيش في ذلك فقالت إ ن أ و س ا تزوجني و أ ن ا ش ا ب ة مرغوب في ا و ل م ن يقول لك ان ي و ن هناك ا ر يقول لك ان ي أ و ن هناك ا ر ي و ل لك ان يكون هناك ا ي ع و ل ل ي ك ه ن ك امر يقول لك ان يكون ه ا ك ا ر يقول ل ان يكون ه ا ك امر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ل ن ي ك و هناك امر يقول ل يكون هناك م ر يقول لك ان يكون هناك امر يقول لك ان يكون ه ا ك امر ي ق ل لك ان يكون هناك امر ل لك ان يكون هناك امر يقول ل ان ي و ن ن ا ك م ر يقول لك ان يكون هناك ي هناك امر يكون هناك فقال ما عندي في أ م ر ي ك شيء و ي ن ض م م ت ه م الى ي ه الله ض ا ع و ا و ي ن ض م م ت ه م إ ل ي ج الله فقال ما عندي في أ م ر شيء فقالت أ ش ك و إ ل ى الله فاقتي ووحدتي كلما كلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمت عليه هتفت وبكت إ ل ى الله فانزل الله تعالى فاستمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إ ل ى الله والله يسمع و تحاوركما وروينا انه مسلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت تبارك الله الذي أ و ع ى سمعه كل شيء سمع الله كلام خ و ل ة بن س ع ل ب ة و أ ن ا في ن ا ح ي ة البيت ما أ س م ع بعض ما تقول وكل ه ي تقول كل شبابي ونثرت ا ق ط ع ولدي و ن له ا ل بطني حتى إ ذ ا كبر سني ظهر مني اللهم اني أ ش ك و إ ل ي ك فما برحت حتى نزل عليه جبريل بهذه ا ل آ ي ة وفي التجريد فقال لها يعني أ و س ن ما, ما اراك الا قد حرمت علي فقالت والله ما ذكرت طلاقا و أ م ر ه ان أ ت أ ت ي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتساله ثم أ ت ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أ و س أ و س أ ب و ولدي وابن عمي و أ ح ب الناس إ ل ي ه ظهر ا مني والله ما ذكر طلاقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ ر ا ك إ ل ا ق د ح ر م ت علي ه ف ق ا ل ت اشكو الى الله ف ق ت ي ووحدتي وجعلت تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلما قال حرمت ولكن يجب ت ن يكون ه ن ا ل ه فنزلت قد سمع ا ل ل ه ن ا ل ا ش خ ا ت ي ج ا د ل ك في ز و ج ه ا أي ف ي قول ز و ج ه ا ك ل م ا قال رسول ا ل ل ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم قد حرمت ق ا ل ت و ا ل ل ه م ا ذ ك ر ط ل ا ق ا ف ه ذ ا ج د ا ل ه ا ف ب ي ن هناك ذ ل ك إذ ت ر ب ان و ج ه رسول ا ل ل ه ص ل ى الله ع ل ي ه وسلم ونزلت هذه ا ل آ ي ة ثم إ ن ه صلى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م أرسل إلى ز و ج ه ان يكون هناك اشخاص يجب ان ع ت فقال ا ل ش ي ط ا ن فهل من رصة؟ قال نعم. فقرأ عليه الآيات. فقال نعم و ق ر أ علي ه ا ل أ ر ب ع ا ل آ ي ا ت وقال له هل تستطيع ا ل ا س ك ف ق ا ل ل ا و الله ف ق ا ل هل تستطيع الصوم ف ق ا ل ل ا و الله لولا أ ن ي آ ك ل في اليوم م ر ة أ و مرتين ل ك ل ه بصري و ل ا ظ ن ن ت أ ن ي أ م و ت ف ق ا ل له ف ت س ت ط ي ع ان تطعم ستين مسكين ا فقال ل ا و الله يا رسول الله إلا مثله على فعانه ساعة مسكينا أن وأخرج تعينني منك بصدقة؟ فعانه بخمسة عشر ساعة وأخرج من عنده مثله فتصدق به على ستين فتصدق عشر بخمسة بصدقة به هذه ا ل ك ف ا ر ة ك ف الظهار ر ة ا اما عتق ر ق ب ة أ و صيام شهرين ف ت ا ل ي ي ن أ و ط ع ا م ستين مسكين لكن شوف عظمه رسول الله صلى الله عليه و ع ل م له يعني اسلوبه في التعامل هل تستطيع فما تكلمني صم ما ما بالله يلا كذا ولا ولا راجع ولا, شيء ولا لا. قال هل تستطيع عن يعني رقبة؟ قال لا قال طيب قال ما أستطيع أنا أستطيع. لو لا وكذا رقبة طيب عليك عليك عليك هل لو شيء تستطيع يعني أستطيع تعتق أكل、فكبر. قال إطعم ستين ابو ل قال, ما ما ساعة قال 15 15. وعلم ل ما مننا خمسة ومننا خمسة هذا ساعة هذا ا هذه عشر أثنين أن في خ ر مباح ب قال أ سليمان الخطابي ليس المراد من قوله في هذا الخبر وكان به لمم الخبل يعني انه خبل الجنون لو كان كذلك ثم ظاهر في تلك الحال لم يكن يلزمه شيء ف ا ل معنى ل م م ها هنا هو ا ل إ ل م ا ن بالنساء و ش د ة الحرص والتوقعان, إليه والتوقعان اليهن البحث الثاني أ ن اظهار ل كان من أ ش د طراق ا ل ج ا ه ل ي ة ل أ ن ه في التحريم أ و كدى ما يمكن ف إ ن كان ذلك الحكم صار مقررا بالشرع كانت ا ل آ ي ة ن ا س خ ه له والا لم يعد, وإلا لم يعد نسخا ل أ ن النسخ إ ن م ا ي د ل في الشرائع لا في ع ا د ة ا ل ج ا ه ل ي ة لكن ا ل ذ ي روي أ ن ه صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و قال ل ه ا حرمتي أ و قال ما أ ر ا ك ي ل ق د ح ر م ت ي ك د ل ا ل ة على أ ن ه كان شرعا ومما أ ا روي أ ن ه ت و ق ف في ا ل ح ك ا وما ت ا ي د ل ع ل ى ذ ل ك ا ب ق ي ن الله الله ا ه الله الله ا ل ل الله الله الله الله الله الله الله الله ا ل ل الله ا ل ل الله ا ل ل ا ل ل الله الله الله الله ل الله الله الله ا ل ل الله الله ص ل ى الله ع ل ي ه و آ ل ه ا ل ب ح ث ا ل ث ا ل ث ه ن ه ذ ه ا ل و ا ق ع ت د ل ع ل ى أن من قطع ر ج ا ل ه ا ل ه ا ل ل ا ل ل ل ل ولم يبقى, له في, في, ولم يبقى له في, مهمة في مهمه في مهمه احد سؤال خالق كفى الله ذلك المهم ي ع ن ي ل أ ن ه ا خ ل ا ص كانت ت ل ج أ إ ل ى الله كما ل قالها عرونتي م ت ل ج أ إ ل ى الله أ ش ك و إ ل ى الله فمن أ ل ج أ أ م ر ه و أ ل ج أ كل ما له إ ل ى الله سبحانه و تعالى لا بد أ ن ي أ ت ي الفرج هذا يعني دليل و ا ض ح على أ ن ا ل ج و إ ل ى الله سبحانه و تعالى و ا ل ا ل ت ع ا ر إ ل ى الله سبحانه و تعالى و يلجو الى الله ا ه و ل ى ي ل ج ل ى الله سبحانه و تعالى بمثابه اللينغات والتوري ع ب ا يعني ع ت آخر أو شيء إ ذ ا علم الله فيك م ي ت ي ا ل ز ا ج ع إ ل ي ولو انا والمحتاج إ ل ي ه ص د ق ه في ظ ن م ب ا ش ر ة اللهم صلى ع ل ى م ح م د و ع ل ى ا ل م محمد ق ا ل ا ل إ ما م ا ل ح س ت ج ا ل ق ا س م ع ل ي ه ا ل سلام م ع ن ى س م ع يحتمل وجهين أ ح د هما علم ا وثاني ا ل أ ج ا ب د ع ا ء ه ا و ر ح م ت ض ر ع ه ا وندائها ويا إ م ر أ ة من ا ل أ ن ص ا ظ ا ها ر ه زوجها ث م ندمت علي ه وندم ا ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ه ت ها ها ها ها ها ه تدعو ا ل ل ه وتشكو إ ل ي ه في ر ا ق ز و ج ها ومعنى و ا ل ل ه يسمع و ه ح ا و ر ه م ا يريد ها ل ل ه يعلم م خ ا ط ب ت ك م ا و ك ل ا م ك م ا و ا ل م ح ا و ر ة م ر ا ج ع ة ا ل ك ل ا م قال ع ن ت ر ى لو كان يعلم بالمحاوره اشتكى ولكن ا لو علم الكلام مكلمي ان الله سميع أي عليم بكل مسموع بصير عليم بكل مبصر بكل مبصر او مبصر يعني قد يشكز على الاوغاثه ان الله سميع بصير إ ذ ا قلنا أ ن معنى السمع هو العلم والبصر هو العلم فماذا ل إ ذ ا ن س ا ت ي سميع و بصير إ ذ ا المساله يعني العلم نحن نقول ن سمع الله بمعنى العلم سمع الله عليم الله وابصر الله بمعنى عليم الله ق ا ل السميع أي أ ن ه ا ل عالم يجب ا ي ك و عالم يجب ان ي س م عالم يجب ان ي ك و عالم يجب يكون عالم ب ا ك و ا ل م يجب ا يكون عالم ج ب ان يكون ا ل م ي ج ان ي ك و عالم يجب ان يكون عالم ب ص ر يكون عالم يجب ص ن ي ك و ع م يجب ان ي تدل ع ل ى ه ذ ا تدل ع ل ى م ا ك ان ي ع ل م يجب ا ل س م ع و م ا ك ان ي ع ل م يجب ا ل ب ص ر ا ل ذ يجب ا ه ر و ن م ن ك م م ن ن س ا ئ ه م أ يجب ان يكون عالم ي ان يكون ا ل ت ج ر ي د قريه ظ ر و ن ب ت ش د ي د ا ل ل ض ا ء و أ ص ه ي ت ظ ه ر و ن و ق في يظهرون ب تشديدها وفتح الياء و أ ل ف بعد ا ل ض ا ء و أ ص ل ه يتظاهرون و ق ر أ عاصم يظاهرون ب ضم الياء وتخفيف ا ل ض ا ء ق ا ل في البرهان والظهار قول الرجل ل ا م ر أ ت ه أ ن ت عليك ظهر أ م ي وكان ذلك في ا ل ج ا ه ل ي ة طلاقا باتا لا ر ج ع ت فيه ولا ز و ج ي ة بعده فنسخه الله بما استقر عليه من وجوب ا ل ك ف ا ر ة فيه بالعود ثم قال سبحانه ما هن أ م ه ا ت ه م ت ك ر ي ب ا من الله تعالى لقوله في إ م ر ا ت ه أ ن ت عليك ظهر أ م ي فتشبههم باطل لتباين حالتي ة والزوجة باطل لتباين حالتي الأم ف ش ب ه الام ط ل ت ب ي ن حالة ا ل أ و ا ل ز و ج ة ي عندما ي ع ن يقول انت عليك ظهر امي قاله كذا لا الزوجه ك ا ل أ م ولا ا ل أ م كالزوجه هذه تختلف عن هذا ان امهاتهم الا ح ق ي ق ة الا الله ولدناهم فاما الزوجات فابعد شيء من ا ل أ م و م ة وهو دم لهم وتوبيخ و إ ن ه م لا يقولون منكرا من القول وزورا يعني ما اكتفى ب أ ن ه ا مجرد أ ن ه منكر بل أ ض ا ف إ ل ي ه أ ن ه زور أ ي ض ا قول ه انت عليك مثل امي و هذا ما أ ك ث ر ما يتردد اليوم في أ ل س ن ه الناس مثل أ م ي مثل أ م ي مثل امي, مثل أمي. يعني هذا لكنها يؤخذ هنا في قولها مثل أ م ي ما هي في م ع ن ى الظهار ف إ ن كان يعني المشهور منها لكنهما اشترطوا في اظهار ل اللفظ هذا من اللفظ اليس كذلك قال في البرهان يعني بمنكر القول الظاهر وبالزور كذبهم في جعل الزوجات أ م ه ا ت وفي ا ل ت ج ر ي د منكرا من القول تنكره ا ل ح ق ي ق ة ل أ ن ز و ج ة الرجل ليست أ م ا له وتنكره ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة وان الله لعفو غفور بما, بما سلف من الظهار لمن تاب وفعل الكفاره واما قول تعالى يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فقد اختلف في تفسير العود هنا فقال ابو العاليه العود لا يكون الا بتكريد الظهار ف إ ذ ا كرر الظهار كان عودا يلزم فيه ا ل ك ف ا ر ة ا ل م ذ ك و ر ة و إ ن لم يكرره لم يكن عودا ولا يلزمه شيء وهذا قول أهل اهل ل ظ ا ر هذا ا أ ه ل الظاهر اللي يأخذوا الشيء ظاهره ما يحتاج إلى ولا إلى تأويل ولا إلى شيء يحمل الشيء ظاهره داود الظاهري وكانوا موجودين في الأندلس والعلماء على خلاف ذلك وهو أنه يلزمه الكفارة من غير اعتبار على إليه إلى إلى تأويل إلى يحمل على على ذلك يلزمه اللغة قرينة شيء يعني موجودين في غير تكذير أئمةهم أنه وهو من من ثم اختلف ا ل أ ك ث ر و ن في معنى العوده وقال ابن ق ت ي ب ة وغيره معناه و الذي كانت عادتهم أ ن يقولوا هذا القول في ا ل ج ا ه ل ي ة ثم عادوا لقول مثله في ا ل إ س ل ا م أ و عادوا إ ل ى قول ا ل ج ا ه ل ي ة فعليهم ا ل ك ف ا ر ة وقال الفراء يعودون لما قالوا وفيما قالوا معناه يرجعون عما قالوا وقال عاد لما فعل أ ي نقض ما فعل هذا يرى أ ن العوده ن ا بمعنى أ ن ه يتراجع عما فعل وقال ا ل أ خ ف ش في الكلام تقديم و ت أ خ ي ر و ا ل أ ص ل والذين يظاهرون من نسائهم أو يظهرون نسائهم من ف ت ح ر ر و ا ا ل ر ق ب ة بما قالوا ثم يعودون إ ل ى نسائهم والتقديم و ا ل ت أ خ ي ر كثير في ا ل ق ر آ ن هذا قول ا ل أ خ ف ش ورد الفارسي وغيره ما قاله أ ب و ا ل ع ا ل ي ة و أ ه ل الظاهر ب أ ن ا ل ع و د قد يكون إ ل ى شيء لم يكن العائد عليه ومنه سميت ا ل آ خ ر ة معادا ولم يكن فيها ثم عاد إ ل ي ه ا واختلف الفقهاء أ ي ض ا فقيل تجب الكفاره ة بمجرد لفظ ل ا ا كان الأولين أهل التفسير واختلف الفقهاء ر يعني أيضا فقيل أهل ت ج بمجرد الكفارة ب لفظ الظهار وقال وقتا الشافعي بأن يسكت يمكنه إذا وإن وصل ذلك و ان و ص ل ذلك بالطلاق فقد ج ر ى على ما ابتدعه ولا كفار عليه و اذا سكت عن الطلاق فذلك ندم منه على ما ابتدعه من الظهار فهو عود إ ل ى ما كان عليه فتلزمه الكفاره ف إ ذ ا ما بالله ظاهر وما الحق الطلاق هذا دليل على أ ن ه ما يشتي الطلاق فيلزمه الكفاره و ي ك ف ي و يدل عليه ابن عب... ان ابن عباس فسر ا ل ع و د في ا ل آ ي ة بالندم فقال يندمون فيرجعون إ ل ى ا ل إ ل ف ة وهذا معنى قول الفراء يعودون إ ل ى نقل ما قالوا وقال أ ه ل العراق لا يكون عائدا إ ل ا بالعزم على الوطن فاذا عزم, فإذا عزم لزمته الكفاره ة و و قول إلا أنهم قالوا يكون عائداً على ما منع ومرادهم بقولهم لا يكون يكون يكون بالوطن قبل قال للحقر إلا بالعزم على الظهار لا إلا بالعزم لا العزم كما قال الشابعي أصحابنا أنهم أنه عائداً ما عائداً عائداً كما عائداً بالاتفاك منع فإنه وقد قال مالك لا يكون عائدا إ ل ا بالوطن ف ه و قول الحسن و ط ا و و س والزهري أ ي لا يكون عائدا حتى يطع و إ ن وقع منه عزم فلا كفار عليه قال في الكشاف ويحتمل أن يراد قالوا ما حرموه للقول المقول、فيه. نحو ما ذكرنا في قوله تعالى ونرثه ما يقول ويقول المعنى ثم يريدون العود يراد تنزيلا فيه في تعالى للالتماس ما ما أنفسهم منزلة ما ما المعنى ثم على بلفظ أن ذكرنا ظهار ثم قال تعالى ف ت ح ر ي ر ر ق ب ة م ن قبل اي تماسكه ولكن رغب في ا ل ع و د ة ويريد ا ل ع و د ة إ ل ى زوجته ف ت ح ر ي ر و هذه ا ل ك ف ا ر ة ا لعلي ل ي ه أ و ل ا ف ت ح ر ي ر و ر ق ب ة م ن قبل اي تماسكه ولكن معنى الجماع والبعض يقول أ ن ه يعني اللمس أ ي فعليه ت ح ر ي ر و رقبه ي ا ع ت ا ق و ا رقبه قبل أ ن ي م ا س زوجته واختلفوا في التماس وقال وقع ج م التماس ع الحسن وسفيان وأحد الشافعي ا قوله وقيل ل وأحد هنا الاستمتاع بها من جماع او ت ق ب ي ل أ و لمس ل ش ه و ة أ و نظر إ ل ي ه ا ل ش ه و ة فذلك كلها لا يجوز قبل العتق و هو أ ح د قول ه الشافعي و قول أ ص ح ا ب ا قوله تعالى ذلك م توعظون به ذلك التحرير إ ن م ا شرعناه لتتعظوا به أ ي لتزديروا فلا يقع منكم ظهار فانه لا يجوز ل أ ن الحكم ب ا ل ك ف ا ر ة دليل على ا ل ج ن ا ي ة وقيل ذلكم به أي تؤمرون به من ا ل ك ف ا ر ة والله بما تعملون خبير من التكفير وتركه ثم ذكر تعالى حكم العاجز عن ا ل ر غ ب ة فقال فمن لم يجد أ ي ا ل ر غ ب ة فعليه صيام شهرين متتابعين من قبل أ ن يتماسى ستين يوما ل ه أحكام أخرى التتابع هل إ ذ ا كان مريض وصام ثم أ ف ض ر خلال المرض أ و لو كان مسافر ثم خلال السفر يعني هل تقطع التتابع أ و ما تقطع هذه أ ح ك ا م أ خ ر ى في باب الصم و أ ي الواجب عليه الصيام شهرين لا يفرق بينهما لغير عذر ف إ ن أ ف ض ر بطل التتابع واجب عليه الاستئناف يرجع من أ و ل شيء ف ج ل ت ا ل آ ي ة على أ ن التتابع شر وذكر في موضع تحرير ا ل ر ق ب ة والصوم أ ن ه لا بد من أ ن يوجد من قبل أ ن يتماسى لا بد من أ ن تكون تحرير ا ل ر ق ب ة قبل ا ل م م ا س ة وكذلك الصيام قبل ا ل م م ا س ة ثم ذكر تعالى إ ن لم يستطع ذلك يعني ما استطاع لا عزك ا ل ر ق ب ة ولا الصيام الشهرين قال الله سبحانه وتعالى فمن لم يستطع الصيام لمرض أ و خوف م ش ق ة ع ظ ي م ة فيطعمه ا ستين مسكينا غداء وعشاء أ يجوز ن ي عدم التوالي و إ ن شاء أ خ ر ج لكل, مس... لكل مسكين نصف صاع من برون أ و صاع من غيره من الحبوب وهو قول أ ب ي ح ن ي ف ة وعند الشافعي ربع صاع من طعام بلده الذي ي ك ت ا واختلفوا هل يجب تقديم ا ل إ ط ع ا م على التماس كالكفارتين الاولتين في الصوم و ا ل ظ ه ا ر قال أ ب و حنيفه يجب يعني أ ن أ و ل ا يطعم ستين مسكين وقال ما لك لا يجب ل أ ن ه لم يذكر في الاطعام قبل أ ن يتماسى ما ورد في ا ل آ ي ة م ولم يذكر في ا ل ا ط ع ا قبل أ ن يتماسى و ص ي ا م ش ه ر ي ن من قبل أ ن يتماسى يعني ورد ت كذا و ا خ ت ل ف و ا ه ل ي ج ب تقديم الاطعام على التماس كالكف كالكفارتين ا ل أ و ل ت ي ن فقال أ ب و ح ن ي ف ة يجب وقال مالك لا يجب ل أ ن ه لم يذكر في ا ل إ ط ع ا م قبل أ ن يتماسى وقلنا انه لم يذكر في الاطعام إ ط ع م يتماسى فالتقديم واجب على تخريج المؤيد بالله لمذهب مسها كمان قبل قبل بالأول واجب بالله أبو العباس وإلا على الهادي على أصل الهادي أن أنه تخريج اكتفى إذا وخرج إ لم يستأنف قبل على م ان ذكره أبو أ العباس ل أبو ح ن ي ف ة يقول بوجوب ت ق د ي م ا ل على ل إ ط ع ا ا م م س ا ج ويقول ترك ذكره د ل ا ل ة على أ ن ه إ ذ ا وقع منه مساس خلال الاطعام لم يستانس فيجوز أ ن يقول أ ب و العباس بمقالته قال الرازي في هذه الايه آ ي يذكر ة ولم ل أنه ب د من وقوعه قبل إلا ن الإجمع ي كثيرة في ة المفرعة مذكورة الفقه انتهى على هذه كتب ثم قال تعالى ذلك أ ي ذلك البيان والتعليم ل ل أ ح ك ا م ي ت ؤ م ن و ا أ ي لتصدقوا بالله ورسوله العمل بشرائعه التي شرعها من الظهار وغيره ورفض ما كنتم عليه في ا ل ج ا ه ل ي ة وتلك حدود الله فلا يجوز تعديها ولكافرين ل الذين لا يتبعونها عذاب أليم و اليم ن يتبعونها يتبعون لا لا الشريعة الله أليم ل ل عذاب ا أي شديد وحدود إ ن الذين, الذين يحادون الله ورسوله اي ل ذ ن يخالفون ح ا الله و ورسوله ن أن ي أ م ر ه ويعادون يحاربون أ و ل ي ا ء ويتعدون حدوده وذلك ت ا ر ى ب ا ل م ح ا ر ب ة ل أ و ل ي ا ء الله ان الذين يحادون الله ورسوله ف م ح ا ر ب ة أ و ل ي ا ء الله هي م ح ا ر ب ة لله سبحانه وتعالى ب ا ل م ح ا ر ب ة ل أ و ل ي ا ء الله وترى بالتكذيب والصد عن دين الله والضمير في قول يحادون يمكن أ ن يكون راجعا إ ل ى المنافقين ف إ ن ه م كانوا يؤدون الكافرين ويظاهرون على الرسل و فاذن لهم الله تعالى ويحتمل سائر الكفار ثم اعلم, ثم أعلم الله ورسوله أ ن ه م كبتوا كما كبت الذين من قبلهم إ ن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم من أ ع د ا ء الرسل أ ي أ خ ز و ا و أ ه ل ك و ا قيل أ ر ي د كبتهم يوم الخندق والكبت ا ل إ خ ز ا ء قال المبرد يقال كبت الله فلانا أ ي أ ذ ل ه والمردود بالذل يقال له مكبوت وقال الحسين بن القاسم عليه السلام معناه غموا غما وردوا وخابوا ونكبوا ولم ي ظ ه ر و ا بما أ ح ب و ا وبما طلبوا وقال زيد بن علي عليه السلام معناه أ ه ل ك و ا كما أ ه ل ك الذين من قبلهم انتهى ثم ق ا ل سبحانه وقد أ ن ز ل ن ا آ ي ا ت ا ب ي ن ا ت أ ي معجزات واضحات تدل على صدق رسول و ص ح ة ما جاء به و ك ل آ ي ا ت شرائع بينات ق ي م ة م ع ر و ف ة و ل ل ك ا ف ر ي ن أ ي ل م ن لم يصدق ب ا ل آ ي ا ت البينات عذاب مهين ي ذ ه ب بعزهم وكبرهم فبينا سبحانه أ ن عذاب هؤلاء في الدنيا بالذل والهوان وفي ا ل آ خ ر ة العذاب الشديد إ ل ك ن اصبحت وَنَسَلَّى ل ا ا ن ه و على التوفيق والسلام م د لكم ل ل وعلى ه ا الطيبين وطاهرين اللهم الحمد الله ولك لكم على المسلمين ي ن وطاهرين ا ه ل ل اغفر ذنوبنا ر ا واشرح ولكن اصبحت و ن روعةنا ا وممر على المسلمين ر ومن و ع ز ا ل إ س ل ا م و ا ل ن س ل م ي ن في كل مكان يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>